فَنَظْرِهُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْكُمْ قَرْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أُرْسَلَ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا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 وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُهُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا من قَبْلِهِ فهم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمَّةٍ وَإِنَّا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا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 واحدات اللجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا, نقيض له شيطانا فهو له قرين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 أَلَيْسَ يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُنْكِرُوا فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيا بغته وهم لا يشعرون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 نتأمتم وَأَزْوَاجُكُمْ تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تَشْتَهِي الأفوس. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُمَّةٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ